1. بسم الله الرحمن الرحيم 2. إذا السماء انشقت 3. وأذنت لربها وحقت 4. وإذا الأرض مدت 5. وألقت ما فيها وتخلت 6. وأذنت لربها وحقت 7. يا أيها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 112. فسوف يدعو ثبورا 113. ويصلى سعيرا 114. إنه كان في أهله مسرورا 115. إنه ظن أن لن يحور 116. بلى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 والله عالم بما يرون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وآمنوا الصالحات لهم أجر غير ممنون